وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي لِلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغَالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَالِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمَنُ نُورِي وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ